فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو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 نَتَعَرَّفُ هَلاَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا الله, تنصر اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يُمَكِّنْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ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 فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم وغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقماء حميماء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 فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَلَا لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفن لهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول مِنْ الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تظبطن اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ الْضَّرَارَكُمْ هَאَأْتُمْ هَاأُلَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُ وق في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء